إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زال أو مشرك وعرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفر والذي تولى كذره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء إذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآشرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم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 يوم تشهد عليهم أنسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينه الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرغون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم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 وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا وَإِرَمَسَكُونَ فِي مَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله قبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ, أو أبنائهن, أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمالهن أو التابعين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 إنا إليكم آيات مبينات ومثالا من الذين خلو من قبلكم ومثالا مِن للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كأنها كوكب ذري وقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه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 في بيوت أذل الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصاد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة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 ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار والله خلق كل ذات مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع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 وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليهم الذعينين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله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 بما تعمدون قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين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 ومأواهم النار وللئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات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 والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وَأَيِّ يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُ مِن بُيُوتِكُمْ أَو بُيُوتِ آبَائِكُمْ او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اخواتكم أو بيوت او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فاذا دخلتم بيوت فسلموا على أنفسكم تحيّة من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون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 إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شانهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كنعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخارفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إما لله في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينذروهم بما